وجاء أباهما شايبين، قالوا يا أبا لا إن ذهبنا نستبق وترتنا يوسف عندما تاعنا فأكله الثِّب وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين.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 قالت فذالك ن الذي لمتني فيه ولقد عارته عن نفسه فاستأصل ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجن الله ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني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 أو قرأتي خبز تأكله صيغ منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانك إلا نبئتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما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 قالوا أضغعت أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن, يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وهخر يابسات لعلي, لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما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 117. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من